أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الذي كانوا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما.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 ومن الناس مين يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جَعَل فِتْنَة الناس كعذابٍ الله ولا ربك لا يقول إننا كنا معكم، أَو لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، وَلَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلَا يَعْلَمَنَا الْمُنَافِقِينَ.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 ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفعلون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصدقنا فَجَعَلْنَا فِيهَا مَآبًا وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ Zalikum khayrun lakum in kunntum ta'lamun Inna ma ta'budun min dunillahi awsana wa ta'khlukun ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَائِسُوا مِن رَّحْمَتِهِ أُولَٰئِكَ يَائِسُوا مِن رَّحْمَتِهِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدنيا وإنه في الآخرة لا الصالحين. ولوط إذ قال لقومه إنكم تون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُسْرَى قَالُوا قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لا ننجيه واهله ان لم راته كانت من الغابرين وَلَمَّا أَنْجَأَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا فِي أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ Inna munajjuka wa ahlaka illa amraataka kanat minal ghabirin Inna munzilun ala ahli hazihi al-qarya tirijizam minas-samai bima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 وَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ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 تكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته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 فَإِنَّمَا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ رَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِن هَٰذَا أَلَمْ يَأْمِنُوا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أُنْزِلَ عليه آيَاتٌ الرب قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أ ولم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين آمنوا إن الأرض واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إِنَّ الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم أن نزل من السماء ما أم فأحياه الأرض من بعد موتها فأحياه الأرض قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْأَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَإِنَّ الدار الْآخِرَةَ لَهِيَ الحيوان لو كانوا يعلمون فَإِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكروا ولقد بما مختلفه وليتمتعوا فسوف يعلمون مختلفه عن مختلفه عن مختلفه عن مختلفه عن مختلفه أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكررون ومن أظلم من من على الله كذبا أو كذب بالحق لم جاء الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَمْسًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ